كتاب تعالى وإلا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أزلت التوراة وما أزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فلم تحاج نفي ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما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 قائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا فسهم وما يشعرون يا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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم أو Terim kerüllen, hogy veledtelj lesz átjāti mélyek Sod-t anythingethez يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤجه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّلْهُ بِآيَاتِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنه قليلا أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما آتيتكم مِنْ ثَقَلٍ بِيَنَّ لَمَا أَتَيْتُم مِن كِتَابِهِ وَحِكْمَتِهُ تُمْجَأَكُمْ تُمْجَأَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَوْصِرُنَّهُ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 أيكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الفاسقون؟ <أفغير> الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرها، وإليه يرجعون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر. Allah